Al-ladin yu'aminun bil-ghayb, waiyukimun salat, wamilma rizquna hum yu'afiqun. Wal-ladin yu'aminun bima azilailik, wama azilam yaqbalik, wabil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 يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم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 مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلم ما ظأت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عميوا فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون يجعلهن أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم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 dan azal min al-sama' wa azal min al-sama' imaan, fakhirj bhihi min al-thamrat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 الأنهار كلما رزقوا منها منها ثم رأت الرزق قالوا هذا الذي رزقنا منها قبل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 قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة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 قال يا آدم أبهم بأسمائهم فلما فلما أبهم بأسمائهم قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون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 وقلنا يا أدم سكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئت ما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا فتكونا من الظالمين فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَى خِينٌ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 ان ك ان صواب ما قوم فيها خالدون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انمت عليكم واوفوا بعهدي وفي بعهدكم وايا يا وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا telbisul الحق بالباطل wa الحق haqqa تعلمون an tum ta'lamuun Wa aqimu مع wa Ataupun anda bersabda dengan kebenaran dan anda menghafalnya sendiri dan anda membaca Al-Qur'an. Akan tetapi, tidakkah anda Al-Ladinya dzunnun anhum malaqoh Rabbihim, wa anhum ilaihi rajihun. Ya bani Israel, dzukur niamati yang allah anhumtu alaihum wa وفضلتكم على العالمين واتقوا يهما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون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 فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عياد بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة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 Fabadal al-ladzina dzalimu qaulan ghairah al-ladhi qulil lahmu, faazalna'ala al-ladzina dzalimu, faazalna'ala al-ladzina dzalimu rizam min al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 وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعامه وحديا فدع لنا ربك يخرج لنا مما يخرج لنا مما توابت الأرض بما بق لها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهذطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله Zalikah biainnahu kanu yakfurun baa'atillahi wa yakutulun an nabiin bغير الحق Zalikah bima agsul wa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 ثمّ توليتُم من بعد ذلك فلو لا فضلُ الله عليكم ورحمة ورحمةُه لكم من الخاسرين. ولقد علمتُ مُرَّذِّينَ اعتدوا مِنْ أَمْرِكُمْ فِي السَّبَتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَلَ لِلْمَاءِ بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِدَةً لِلْمُتَّقِينَ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 قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فَقِعُ اللَّهُ تَصْرُفُ النَّاظِرِينَ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 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ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 Yasma'una kalamallahi thumma yuharifunahu min ba'di ma 'atawuhu wa hum ya'lamun وَإِذَا نَقَلَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ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 بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ, فأولئك أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 Tummatu allaytum ilaa qulilam mina kum wa aatum maringzoon. Wa ifa kuznamitha kum la tasfikun dima kum, walla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 أولئك الذين اشتروا الخياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدهناه بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَاتَهُ أَفْتُوكُمْ بما لا تهوا أنفسكم مستكبرون ففريق كذبتون وفريق تقتلون وقالوا قلوبنا غulf وقالوا قلوبنا غulf بل لعنهم الله بَل لَّرَأْنَاهُمُ اللَّهَ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لما معهم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 بِسَمَ اشْتَرَوا بِهِ اَفْسَهم أَن يَكْرَهُوا بِمَا أَنزَلَ اللهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ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 Wahai al-Haq, muncul lima menghunum. Qul falimat kutulun Abiyya Allah. Qul falimat kutulun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 قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عياد الله خالصة من دون الناس فتمنوا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 ولا تجدنهم احرص الناس على خياتهم من الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وهو ما هو بمزحزحه من العذاب أي يعمر Allahumma bi cira bima yamalun. Qul ma kana'du al jibril, fa innu nazzaluhu ala qalbik bia'zni Allahu muzadqul ma baina yadayi. Wahudahu Maka nado allah dan malaikatnya dan rasulnya dan jibril dan mikael, fainnallah nadoi al kafirin. وَلَقَدْ Allah إِلَيْكَ آيَاتٍ ayat وَمَا nya بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ disampaikan-Nya, dan orang-orang yang menyembah yang lain, kecuali orang Walaupun mereka mendengar Rasul dari Allah, mereka tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Mereka mengirim seorang rombongan dari mereka yang menerima Kitab, واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر Yuglumun manusi Sihra, wa ma'azil al Malaikin b Babilah aruut, wa ma'ruut, wa ma Yuglman min aqad, khta yaqulah Inna ma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 Walau anhum amanu at-taqol matuhubatum min giatillahi khairul lau kano yalamun ya ayuhal الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا ضرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشيخين أيه نزل عليكم وللمشيخين أيه نزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته مي أشاء. And Allah seperti то adalah sev Yup für gewoon Allah. Astaga Al-Fatihah Ma nansak min aya atin au naansiha nabyte wikshayrim sheyerminhaa كل şeyin qadeeer أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَا لَكُم مِّنْ حَمِيمٍ وَلَا نَصِيرٍ Am turi dun? Atasaluh rasulakum kama suli Musa mina qabilu wa maya tabdil al kuffar bil iman. Fadzal وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا خَسَدًا مِنْ عِنْدِ آنفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ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 فَأَمَّا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَقَالَ لِلْيَهُودِ لَيْسَتِ الَّذِينَ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 Allah Ya'hum binahum Yomer al Qiyamati fi Ma Kananu Fihi Ikhthilfon, Wman Aulam Min Mma Namasajd Allahi Ayi Yuzkar Fihasmuhu Wsaaf Fi Kharabihah,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 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَضْرِبُ فَأَيْنَ مَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ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 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَ آَيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمِهِ يُوْقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَخِيمِ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى خَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قل إن هدى الله هو الهدى ولئن تبعت أهوائهم ولئن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من وليه ولا نصير الذين آتينهم الكتاب يتلونه حقة لا وتم أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنغمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا يتنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلماتهم فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال وَمِنَ الْرِّيَاتِ قَالَ لَا يَنَاوِعَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَهُ وَالتَّخِذُ مِمَّ قَامِ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى وَعَهْدَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي وَعَهْدَنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ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 قال أسلمت لرب العالمين ووَالصَّبِّهَا إبراهيم بنيه ويعقوب يابنيه إِنَّ اللَّهَ أَصْلَفَ لَكُمُ الْدِينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ام كنت شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم و اسماعيل وإسحاق إلها واخدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كهنوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم خنيفا وما كان من المشركين Kuluh aman nabi Allah, wa ma'uzil ilaina, wa ma'uzil ilaa Ibrahim, wa Ismail, wa Ishaq, wa Ishaq, wa Yaqob, wa Al Asbath, wa لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتوا به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله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 أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِنْ لَهَا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 تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عمها كهانوا يعملوه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 الحق من ربك فلا تكونن من الممتدين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن خيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن خيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وخيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني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 وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ Allah مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلونكوا بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأفوس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة وقالوا إن قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ المهتدون. إن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 Inna al-lazina yakhtumun maa anzalna min albayinaat Inna al-lazina yakhtumun maa anzalna min albayinaat Walhudah min bahad maa bayinahu linnas fiil kitab أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعينون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا، فأولئك أتوب عليهم، فأولئك أتوب عليهم، وأنت تواب الرحيم.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 قال دينا فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم منغضون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 وَبَسَفِيهَا مِنْ أَكُلِ دَبْتِهِ وَتَصْرِي فِي الْرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايَيْنِ بَيْنَ السَّمَايَيْنِ وَالْأَرْضِ لآيَاتِ الْقَوْمِ يَعْقِلُونَ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 Ya ayuhah الناس كُلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وَأَتَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَا أُوْلَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارُ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ بِالرَّأْأَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأت المال على حبه ذوي القربا ذوي القربا واليتامى والمساكين.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 فَمَنْخَافَ مِنْ مُصِيَّةٍ فَنَفَنْ أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعلكم تتقون أياما معدودات فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ مِنْ الْحَقِّ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا فَمَنْ شَهِدَ Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra li tukmilu wa li tukmilul 'iddata wa li tukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la 'allakum tashkurun wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujib أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وخل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم Hun libasul l-kum wa aratum libasul lahun. Alim Allah an n-kum khatum tahtanun arafusakun. Fata'ab alikum wa'fakum. Fal-ah nabashiruhun wa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 ولكن بالنرمن اتقوا واتل بيوت من ابوابها ولكن بالنرمن اتقوا واتل بيوت من ابوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا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 فإن حَلَقْتُمْ فَمَسْ دَيْسَرًا مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنَ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ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 ثِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلًا ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الْحَجُّ أشهر معلومات الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج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 ثم أفيضوا من خيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فإذا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 يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإذا زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموه فعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام والملائكة وقضي الأمر والملائكة وقضي الأمر, والملائكة وقضي الأمر Wahai Allah, turjung urus. Sal Bani Israel, kau maaatina hukum. Dari ayat yang kau berikan. Dan siapa yang mengganti rahmat Allah dari زّين للذين كفروا الحياة الدنيا ويصرّون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق ما يشاء بغير حساب. Kanan Nasi Umma Tua Pida, Fabeth Allah Nabi N Mubashirin. Fabeth Allah Nabi N Mubashirin, Wa Mawazirin, Wa Azal Ma'hum Al Kitab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 والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم خسבת أم تدخلوا الجنة ولم ما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البأس والضرا وزلزل Hatta Yaqool Al Rasul waladin Amanu Mahe Mta Nasr Allah. Ala Inna Nasr Allahi Qarib. Yasalun K قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم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 وَمَن يَغْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ خَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّأَرِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إن الذين آمنوا والذين هاجروا واجهدو في سبيل الله أولئك أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والمسير قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَانِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى قُل إصلاح لهم خير، وإياهم خالقهم، فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لاعنتكم. إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم كل ههائك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيط قل هو أذا فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن ختى يطهرن فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ خَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ لِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ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 لَلَذِينَ يُؤَلُونَ مِنْ مِسَائِهِمْ تَرْبُصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّ فَإِنَّ الله فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرخامهن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله وليه من الآخر وبعولتهن أخط بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة هو الله عزيز حكيم الطلاق مرتاهان فإن ساكن بمعروف أو تسريح بإحسان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 فَإِنَّ طَلْقَهَا فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ أَيْتَ رَاجَعَ إِلَى ظَنَّ أَيُّ طِيمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِهِ يَعْلَمُونَ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 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَذَٰلِكَ يُرْضِي اللَّهَ وَمَا رَضِيَ اللَّهُ فَهُوَ الْعَظِيمُ ذلك يوعظ به ما من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعْلْنَا فِي أَفْوَسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ولا جنا خ عليكم في ما عرضتو به من خطبة نساء أو أكنات في أفوسكم.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 قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وابنائنا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا لَمَّا مَاتَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ ملكا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 فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَتَهَا بِيَدٍ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ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 وثبت قدمنا وصرنا على القوم الكافرين فهزموا بإذن الله وقدل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء Walau la daf'u Allah innaasa ba'adha wa biba'adha lefasadat ala ardu wa lakin Allah dhu fadlin ala ala ala amin Tilke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 ولو شاء الله ما الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر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 أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي الخيوم tak akan mengambilnya, dan tidak akan menghancurkannya. Dia memiliki apa di langit dan apa di bumi. Tiada yang dapat menghancurkannya kecuali dengan izin-Nya. Dia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 لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُنْمِرَ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوَةِ الْوُثْتَالَ فِصَامَلَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Allahu waliul-ladin amanu yuhrjhum min al-ḍulmati ilan nur. Wal-ladin kafaru auliyyaahu muttaqut yuhrjunhum min an-nuri ان اصحاب النار هم فيها خالدون الم تر الى الذي حجا ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك إذ قال إبراهيم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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أرِنِي كَيْفَ تُحِلُّ الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِعَ قَالَ بَلَى وَلَكِن لِي طَمَئِنَّ قَلْبِي قال فانخذ اربعا من الطير فصره اليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزاء ثم ادعهن ياتينك سعيا واعلم ان الله عزيز حكيم مثَلُ الَّذينَ يوافقونَ أموالَهُم في سبيلِ الله كمثَلِ حبةٍ أبَتَت سبع سنابل أبَتَت سبع سنابلَ في كلِ صُبُلَة مائة حبة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 أذى. لهم أجرهم عياد ربهم ولا خوف عليهم ولا, خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى Allah ghani khaleem Ya ayyuhaladzine amanu La tubatilu sadaqatikun Bilman ni wal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 لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيهم من أنفسهم كمثل جنة برّب وتن أصابها وابل أصابها وابل وفأت كلها ضعفين. فإن لم يصبها وابل فطلوه والله بما تعملون بصير أَيَوَدُّ أَخَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية طعفاء فأصابها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 Walastun bi-akidih illa an-tugmidu fiih Wa'alamu an-nallaha ghaniyun khamid As-shaytanu ya'idukum al-fakr wa yamurukum bil-fahshad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 وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار ياتبد الصدقات فنعمه وما هي وان تخفوها وتعطوها الفقراء اف هو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير Laysa 'alayka hudahum walakinna Allaha yahdi man yasha Laysa 'alayka hudahum walakinna Allaha yahdi man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 لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ آمِنَتْ عَفُوٌّ فِي تَعْرِفُهُم لا يسألون الناس إلحافا وما توافقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سره وعلانيه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 Inna al-lazeen aamanu wa amilu s-salihata wa akamu s-salata wa atahu s-zakaata Laha'u m-aguruhum ad-rabihim Laha'u m alayhim Wala hum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 وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ kemudian telah menyebabkan kembali tersebut dan mereka, tidak perempuan Ya ayah yang akanika, jika mengisi mereka ke времat melokso mengakitari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 فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّهُ فَلْيُمِلِّ لِوَلِيِّهِ بِالْعَدْلِ وَاشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ وَاشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ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 ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عياذ الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ولا يضاركم كاتم ولا شهيد وان تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله كل شيء عليم وَإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرَهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ ولا تكتم الشهادة وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَثِمَ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبَدُو مَا فِي أَفْوَصِكُمْ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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله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 لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا Rabbana ولا تحمل علينا إصرا كما خملته على الذين من قبلنا Rabbana ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارخنا اَنْتَ مَوْلَىٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ أَلِف لام Tilk ayatul Kitab yang Mubin. Inna azalma Qur'an Al Arabiyah yang ilmum taqulun. Nahanu nafsu'alaika ahsan al nafsu'asibma ahuhi na alaika. Hafal Qur'an.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 قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيده لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وَكَذٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْهُ آيَاتٍ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلٰى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلٰى أَبَوَيْكَ من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلي Izqadulai Yusuf wa a'khuu ahabbu illa abinah minna wa nafnu إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ طَرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُو لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَال إِلَى مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ لَهَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِنْ كُهَنتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَا صحون. أرسله معنا ضد يرتع ويلعب وإنه له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لَئِن أكله الذئب ونحن عصبة ونحن عصبة إنَّا إذا لَخَاسِهُ Fala'amma zahabu bhihi wa ajma'u ayyijaluhu fi ghaybat al jubb wa auhina ilaihi la tunab'anuhu b'amrihim hada wahum Mengshayyibakun. "Katakanlah, ya anak-anakku, ini <önemli> adalah kita yang berjalan lebih dahulu dan وَقَالَ إِنَّ يُوسُفَ وَإِخْوَتَهُ لَيُوسُفَ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَبِ مُؤْمِن وَمَا نَنْتَ ورَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لَن نَّعْمَلَ عَمَلًا سُوءًا وَلَا نُظْلِمُ أَحَدًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَتْ سَيَأْتُونَ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى الدَّلْوَ قَالُوا يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ أَسَرّوهُ بِضَاعَتِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ عِندَ رَبِّهِ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَطَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ اكرمي لامرأته اكرمي مثواه عسى ان يعنا او نتقذه ولدا وكذلك مكننا يوسف في الارض ولنعلمه من تاوهه للاخاديس Allah estada unaware thanes Allah. Sen śr. 2kan too many people will know 1. Nevertheless,議3 Отqqqqang ish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 وَلا قَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلاَ الرَّءْبَ أَرَهْنَا رَبِّهِ كَذَالِكَ نَصْرِفُ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ Wastabqil bab, wquddat kamilahum ya duburuh, wa alfa ya zaidah lderbab. Qalat ma jaza'uman arad bakhirku an illa ayusjan, illa سجنا أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد مها قبول فصدقت وهو من الكاذبين.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 نا لن راه في ظلال النّبي فلما سمعت بِمكْرِهِن أرسلت إليهن واعتذت لهن متكأه واتت كل واحدا وآتت كل واخدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله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 ولَإِلَّا مَنْ يَفْعَلْ مَا أَأَمْرُهُ لَا يُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّادِرِينَ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنْ Kaidahun, A'zab ilyhin, wa aku min al jahilin, fاستجاب له ربّه فصرف عنه كيداهن. Inna huwa al sami'ul alim. Dan dikeluarkan dan dikeluarkan. Dan mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman. Dan mereka yang beriman dan mereka yang tidak beriman. Dan نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعم أن ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما أعلمني ربي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 يا صَاحِبَي السِّرِّ إِنَّ أَرْبَعًا مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَاَبَاءُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إلا لا يعلمون يا صاطبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتي وقال للذي ظن Anahu najim minhuma, Anahu najim minhuma. Mekar Nya, darabk, faansahu syaitanu dzikr Rabbih, faansahu syaitanu dzikr Rabbih. Falibitha fi silni, biutal وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضري وأخر يابسات يا ها أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنت Tum li beriaya tahu. Kau, adzatah ilam, dan apa kami bateuil ilahlam bialim. Kau, yang jadi dari mereka, dan mengenali seorang ibu, يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بطرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 ما ياتي من بعد ذلك سبع شداد ياء كل ما قدمتم له الا قليلا الا قليلا مما تحصنون ثم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 Sewa ti lati cutt anga ayi dihun. Inna Rabbi bika dihun alim. Tala ma cutt bukun azraatun Yusuf anga nafsin. Kullahashalillahi ma alimah alaihi Talat ibratul gaziz, Alana hashasal huk, Alaraawatuhu an nafsihi, Wa innahu lama al sadzain. Dzalikal ilmam anni, Lam akhunhu bil ghib, Wa anallah, ان الله لا يهدي كيد الخائنين وما عبرت لنفسي ان النفس لامه تر بالسوء الا ما رحم ربي ان ربي غفور رحيم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 وكذلك ما كننا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ولا اجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ, فعرفهم وَهُمْ لَهُمْ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ قَالَتْ تُرُونِي بِأَخِ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَظَاهَرُونَ قالوا سنراود عنه أباه واننا لفاعلون وقال لفتيان جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها اذا طلبوا اليها لهم لعلهم يرجعون فلما رجعون إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافرو وَلَهَلْ آمَنَكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُمْ عَلَى أَقْوَاهِ مِنْ يُقَابَلَ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَسْتَأْذِنُكَ إِلَى وَعْنِ Dialah kecil yang Yesud. Talla len arusilahu ma'akum hatta taatuni mauthiqan. Talla len arusilahu ma'akum hatta taatuni mauthiqan. Min Allahi la taatunni bin. Illa سَلَمَّا مَا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَال اللهُ عَلَامَ مَا نَقُولُ وَكِيل وَقَالَا يَا بَنِي لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ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 ما كان يغني عن من الله من شيء الا حاجه في نفس يعظب قضها وانه لذو علم لما علمناه ولكن اكثر الناس لا يعلم Mada khalu'al Yusuf wa'ileyhi a'khwan. Talla inni, ana a'khun k? Fala tabtai's bima kano yamalun. Fala mma jahzahum bjahazim jala sifaita fi ثم أذن مؤذن أيةها ثم أذن مؤذن أيةها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفتدون Katakan, "Nafkidu cua' al-Malik, waliman jabihhi qilub ahiru, wa nabihhi zain." Katakan, "Allah, l'qad alim tum, ma jinna li nufsid fi al-ard, wa ma kunna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 Kedai k kita liyus, f mana kana liyahukud aqahu fi dini al-Malik, mana kana liyahukud aqahu fi dini al-Malik, illa yang syah وَقَالُوا كُلُّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا إِنَّ يَشْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُهُ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَا إِنْ أَنْتُمْ شَرٌّ الله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أخذنا مكانه إنا نراك من المحسنين Allah melarang Allah agar kita tidak mengambil apa yang tidak kita temui. Inilah orang-orang yang berbuat salah, dan mereka yang tidak mengingkari ذاكم قد أخذ عليكم موثقا قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرضتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى ياذن لي امين او يهكن الله لي ما هو خير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 وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالُوا تَ اللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي لله ora inna ma ashku bathi wa husnihi هُم فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا ييأس من روح الله إلا Maka dikelu olehnya, kata, Ya ayah Aziz, masna, wa ahlana alzul, wa jannah bi bidzat, wa jannah bi bidzatim, musjatim, faufilana alkail, wa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 و يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالت الله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وهو أرحم الراحمين اذهبوا بطميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف Laulah tuh fenidun. Kaulah Allah Inna kala fi zulalik al-Qadim. Fala maja al-Bashir alqahu ala such as, O siyaaltung, beliau jiudует-tepos improving not alic mind that Allah di Gunung сожалению kaya molt ala said, o n�� help Azар al-Qad إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع ابوهه على العرش وخر له سجدا وقال يا ابتي لا تميل رؤيا يمن قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم وجاها بكم من البد و من بعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلنتني من تأهيل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألخطني بالصالحين ذلك من أهم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 أنهم قد كذبو انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة للالبا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 أولاهك الذين لهم سوء العذاب، وهم في الآخرة هم الأحسرون، وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم عليم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب أنقبس لعلكم تسطلون فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي الْمَارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُ كَأَنَّهَا جَانٌّ, كأنها جان وَلَّا مُدَبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل خسنا بعد سوء فإني غفور رقيم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 لَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ غُلْمًا وَعَدُهُ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 لا أعذبنه عذاب شديد أو لا أزبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فما كثر غير بعيد فقال أحط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 ان لا يسجدوا لله الذي اخرج الخبء في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله الا هو الله لا اله الا هو رب العرش العظيم قال سَنَظُرُ أَصْدَقَةً أَمْ كَوَاتٍ مِنَ الْكَافِرِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلِكَ فَأَلْقِهَ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَظُرْ مَا يَرْجِعُونَ قال انت يا ايها الملأ انني القى الي كتابا كريما انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعنوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفطوني في أمري أفطوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوته وأولو بأسها شديد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 وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَهُ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ فَلَمَّا أَجَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُؤْمِنُونَ بِالْجِنِّ وَالْحَيَّةِ وَالَّتِي هِيَ فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا طبل لهم بها ولنخرجنهم ولا نخرجن منهم منها أذلته وهم صادرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أي يأتوني مسلمين.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 من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عياده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر وَمَا شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّا كَرِيمٌ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 قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فَلَمَّا رَأَتْهُ خَصِيبًا ذَهَنَهُ حُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ أَلَمْ تَرَ بِإِنَّ ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحًا. أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الخسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترخمون قالوا الطيرنا بك وبمن معك قال طائركم معاد الله بل آت قومًا وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولنه Tumpa lena kulan li walihih ma shahidna mahlik ahlih ma shahidna mahlik ahlih, wainna la cadiqun, wma kru makruh, wma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 وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ A'innakum letaatun al-rijal shahwataan minadunin nisak Bel antum qawmun tajahalun Fama kan jawaab qawmihi illa an لنو انخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يهتطهرون فاجينا هو اهلهم الا امراته قددرناها من الغاويرين وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ا الله خير ام ما يشركون ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء Tetana bhih kudai kudat bahjat mana lakukan ataubatu syarhah ai lahum ma Allah ai lahum ma Allahi balhum kaum yang ia yang membuatkan kebunuhan kebunuhan dan membuatkan kebunuhan kebunuhan dan membuatkan kebunuhan kebunuhan dan membuatkan kebunuhan kebunuhan Ia mereka dengan Allah اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۗ أَمْ إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تذكرون. أَمَّا يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ أَمَّا يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرياحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَةٍ ان اله الا الله تعالى الله هو ام ما يشركون ام من يبدا الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والارض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 لقد وعذنا هذا نحن وأباؤنا من قبل إن هذا إلا إن هذا إلا أساطير الأولين قل سير في الأرض فاظر كيف كان عقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وَلَعَسَى اَنْ يَكُونَ رَدَفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يشكرون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 Inna Rabbika yadzhi bainahu b-hukmhi, wahyu al-Aziz al-Aliim. Fatawakal al-Lahi, inna k'adal al-Haq al-Mubin. Inna k'la tussmig إذا وَلَّوْهُ مُدْبِرِينَ وما آتَتْ بِهَادٍ الْعَمِيَ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِلَّا أَنْ تُسْمِعُوا إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ beriman, لَهُمْ دَابَّةً mengutus الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أن الناس, أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَأَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى فَإِذَا جَاءُ قَال أَكَذَّبْتَ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا وَعَاقبَ الْقَوْلَ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَن جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِن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 وكل أتوه داخرين وترى الجبال تخسبها جامدة وهي تمر مر السخاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إن Allah ัلَهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ مَا جَاءَ أَبِي فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنَ فَزَعِيَهُمْ أَذِنٌ آمِنٌ وَمَا جَاءَ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 وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن فمن يهتدى فإنما يهتدي لنفسه. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بسم الله الرحمن الرحيم تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ يَتَّخَذُونَ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَمَّا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ إِلَٰهُ نُقَرِّبُنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفًا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفاء لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواقد القهار Halak al-Samawati wal-Ardh bil-Hatt yukuir al-Lail ala mhaar, yukuir mhaar ala al-Lail. Wassahkar al ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واخدتها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزوار خَلَقَكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خُنْفًا مِّن بَعْدِ خَلْقِهَا فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ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 قلت ما التعب كفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانط أنا الليل سجده وقائم يحذر الآخرة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 قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أخسنوا في هذه الدنيا خسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب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 لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقوهون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وَأَنَا أَبُو إلَّا اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِكَ الَّذِينَ يَسْمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَاءَكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ كَهُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تَنقِذُهُ مِنْ نَارٍ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ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 الله نزل أحسن الخديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون الله نزل أحسن الخديث كتابا متشابها مثانية قشعر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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل ما فل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون Barab Allahu mthalal raja lah, fihi shurkaah, umu taakisun. Barab Allahu mthalal raja lah, fihi shurkaah, umu taakisun. Waraja lah, seramal raja lah,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 والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عياد ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ وَمَن وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي أَنْتِقَانُ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 هل هن كاشفات ضرره أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسب الله قل حسب الله عليه يتوكل المتوكلون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 ليس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما عليها بوكب. الله يتوفى الأفسقين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى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 قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شَمَّ أَزْتَ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ diaduhinya, jika إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُلِ akan menjadi السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ orang akan mengenalinya. Semua orang akan mengenalinya. Semua orang akan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 وَبَدَّلَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ وَبَدَلَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِم مَّكَسِبًا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا به يستهزئون اِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لَهُ دُعَاءَهُ فَكَشَفْنَا لَهُ ضُرَّهُ ۖ وَآتَيْنَاهُ مِنْ عَطَاءٍ مِنَّا ۖ ثُمَّ إِذَا خُوِّلْنَا نِعْمَةً مِّنَّا مَّنَّ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 والذين ظلموا منها أولئك سيصيبهم سيئات سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هو بمعجزين ولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاهاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَاسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَاتَبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَوَّزِلَ إِلَيْكُم مِن رَّبِّكُمْ يَا قَبْلِ أَيَّتِ يَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَ أَيَّتِ يَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَتَهُ وَأَن لَا تَشْعُرُونَ ان تقول نفسي يا حسره على ما فرطت في جانب الله ان تقول نفسي يا خسره على ما فرطت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله لك لكونت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين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 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَا فَإِذَا هُمْ طِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَفُيّتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ مَزُومًا مَتَاعِ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالُوا لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ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 وقال لهم خزانتها سلام سلام عليكم طيبة فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشأ Alhamdulillah <الحمد> لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَدَقَ <صدقنا> وَعْدَهُ وَأَرْسَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ <العاملين> وترى الملائكة تحفين من خلول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وخذ يبينه بالحق وقيل الحمد لله. وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامْرَى Kitab yang azalna hulailik, lalu khrjanaa semin al-ẓulmati lannur bi izn Rabbihim ila al-ʿaziz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 وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبَغُونَ هَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فيضل الله من يشاء ويهديه من يشاء وهو العزيز الحكيم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 Walaupun ada Rasul Nabi Musa dengan ayatnya, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan ke dalam cahaya, dan mengingatkan mereka tentang hari Allah.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 Yasumun kum suruh Al-Ghazab, wajubbihun anak kum, wajisthuyun nisa kum, wafidanikul bala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 فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إن كفرنا بما أرسلت وقالوا إن كفرنا بما أرسلته به وإن لفي شك وإن لفي شك مما تدعونا إليه مري رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم إِلَى إلى أجل مسمى قالوا إن لَنَكُونَنَّ إلا مِثْلَكُمْ مثلنا يريدون أن قَالُوا أَفَتَعْبُدُونَ كان يعبد اللَّهِ شَيْئًا وَهُمْ سَمْعَىٰ Katakanlah kepada mereka: Rasul kami berkata: "Kami bukan manusia, melainkan malaikat. Namun Allah menguasai siapa Walaallah, firlia tawakal al-Mu'minun, wmaala nAllah, nta wakal alallah, wquda hada nsubulana, wla nusubiran ala ma azaytuna, walaallah, firlia tawakal al وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَمَّا إِلَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَلَنُسْقِيَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ وَخَافَ عِقَابًا dan required 33 dan gerai johan poured khidmat kepada keluarga notleneостri favour يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومنه ورائه عذاب غليظ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 وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّنَا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ فَهَلْ أَتَاكُمْ نُنْعَنَا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَفَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ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 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تؤتي أكلها كل خين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض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 Jahennem yaslahu naha wa bi'as al-qarar Wa jahalu lillahi an-dada liyudilu an-sabiilin Qul tamat-ta'u fa inna mazirakum ila n قُل لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُطِينُ الصَّلَاةَ وَيُوَافِقُونَ مَا وَيُوَافِقُونَ مَا رَزْقُنَاهُمْ وَرَدَنِيَ تَمْيَامٌ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَاءُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 وَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَاتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نعمة اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ Sana la zulmu kafar. Wizqal Ibrahim Rabb jg al hzd al belad amina. Wajnubani wabaniyaan ngabd al A'zlall kathir min al-nas, fanaa tabi'ani, fa innuhu minni. Wman aqtaani, fa inna kafur ascatu min berriyeti biwadin ghoir zi zara in ad baytika al-muharram rabna li uqim u salata fajعل afidata min an- naas fajعل afidata min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 الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مطيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وانتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب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 وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءُ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ, فيقول الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلِ أَنْقَرِينَ بدعوةك ونتبع الرسول أو لم تكونوا أقسمتم من طبعل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ولموا أفسهم Semuanya mengambilkan bagi we arela untuk am Rayqubana kepada kami dan membangun anda kepada mereka oleh mereka jendawan embedded dan dikau an dan melawan Fala tahsiban Allah mukhlifa wajihhi rasulan. Inna Allah aziz wa antiqam. Yoma tu bedel al-ardu غير al-ardu الأرض وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطِرَانٍ وَتَغَشَّى وُجُوهَهُمْ نَارٌ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ Inna Allah Sari'u Al-Hisaab Hatha Belag Hatha Belagun Lil Nas Wali Yonadarubin Wali وَلِيَذَكَّرُ أُولُ الْأَلْبَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَأْ بِاللَّهِ وَكِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّهَ اقْرَبَ الْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّذِينَ تُغَارِهُنَّ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطْ عِهَادَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وليس عليكم جناح في ما أخطأت به ولكن ما تعمت قلوبكم وكان الله غفور رحيم أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وَأَزْوَاجُ أُمَّهَاتِهِمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى ذلك في الكتاب مسقوراً وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وهمك ومن نوح وإبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقاً غلي الله ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذاباً أليماً يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمت الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذَا فَجَأَؤُكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الخناجر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 إن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَو دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا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 إن أراد بكم سوء سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا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 فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون إليك تدور أعينهم تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوك بألسنة قداد أشحقة على الخير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 دون في الأعراب يسألون عن آبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلو إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة خسنة لمن كان يرجو الله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 وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانُهُ وَتَسْلِيمَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ من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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْرِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّأَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وانزل الذين ظهرهم من اهل الكتاب عصياصهم من, من اهل الكتاب عصياصهم وقذف في قلوبهم رعبا فريقا تقاتلون وتاسرون فريقا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 فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَن يَقُнутْ مِن كُلِّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَالِحًا نُؤتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا Ya nisahaa al-nabiyy, lestunna kaahadin minan nisahaa in ittaqaytun Fala takhdarnabil kawal fayatumar al-ladi fi qalbihi maradun Waqulna qawlam makroofa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 Inna al-Muslimin wal-Muslimat wal-Mu'minihin wal-Mu'minat wal-Qanitin wal-Qanitat wal-Sadikin wal-Sadikat wal-Sabirin wal-Sabirat wal-Khashirin wal-Khashirat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 فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَالِكَ لِئَلَّا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى المؤمنين حرج في أزواج Iza tahu minhun, wa tara, wa kana amru Allah mafoulah. Ma'kan ala nabi min haraj fi ma faradz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 وكفى بالله حسيبا بَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَى أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ بَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَى أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ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 هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تخيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا Kerma, ya ayuhan Nabi, inna arusala kashidu, wa mubashiru, wa nizirah, wa da'yan ilallah bi iznihi, wa siraj munirah,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 يا ايها الذين امنوا اذا نکحتوم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراخا جميلا يا أيها النبي إنما أخلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعْكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا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 لَكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْجِمُ مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ بْتَغَيْتَ مِنْ مَنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ ويرضين, وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ Allah يعلم ما في قلوبكم» dalam hati kamu. Dan Allah adalah Maha Mengetahui. Tiada yang dapat menghalau wanita itu dari mereka, dan tiada yang dapat mengubahnya. ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رطيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين Ya ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير نا غيرين الى طعام غير نا غيرين ولكن اذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستخي منكم والله لا يستخي من الحق وَإِذَا Saya bertanya kepada mereka tentang perubahan, mereka bertanya kepada saya tentang perubahan.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 إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبناء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 وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلْهُنَ عَلَى النَّبِيَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Inna Allah wa malai ketahuhu yusallun ala nabih Ya ayuhaladzina amanu saluhu alayhi Saluhu alayhi wa taslima ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا إِثْمًا كَبِيرًا وَإِذَا قَالُوا إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ فَإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا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 أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولا تجد لسنة الله تبديلا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا قاليدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلبوهم في النار يقولون يا ليتنا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَهْدَتَنَا وَكُبَّرَانَا وَكُبَّرَانَا فَأَضْلُّونَ السَّبِيلَ ربنا آتِهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرة يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوه موسى كالذين آذوه موسى فبرأه الله مما قالوا وَكَانَ عِتَادَ اللَّهِ وَجِيهاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ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 saya saya membunuh bersama untuk meng activitiesi dan膨下 kita untuk menyembuh kami naar Allah untuk meningkatkan semua ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين, والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله ظفورا رخيما بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون Fi بالضي السنين لله الامر ميا قبل و ميا بعد و يوم اذ يفرح المؤمنون بنصر الله يا صر Wahdillahi la yuxlifillahu wadhu walakin, akhbaran nasilah yaglamun, yaglamun zahiran min al qiyatil dunya, wahum ganil akhirah, wahum ganil akhiratihum أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى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 كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ثُمَّ كَانَ عَقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ أَن كذب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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَتُمْ ثُمَّ إِذَا أنتم بشر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 وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّهُ في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله inna fi zalika la ayatin liqawmin yasmaun wa min ayatihi yurikum al barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْطِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ Takum asmau wal arz b-amri, ثم إذا دعكم دعوة من الارض إذا أنتم تخرجون ومن آياته أن تقوم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 Și KИBN YADAKAH AG Studio connect, Heritage dan INSEORonn dan HE Executive saja ve Pada pula ni Yed nya affordable dan 51 year tekrar. yang akan kecarga CIAHqqq. made Dan 200 couldn't 2002 ia sedangobile. Bek communication baginda ur Kis engang minda. Alright, sehr bila hidup terhormac Halakum maa malaikat aymanukum mina shurkaa fi ma rizquna kun faaktum fihi sawa' wa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 وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا في طرَّت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه منيبين إليه واتقواه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين.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 أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ وَإِذَا أَفَاقَ النَّاسُ رَحْمَةً فَرِحُوا بها وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ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 وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجَهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعله هل مآشركائكم من, من يفعل من ذلك من شيء سبحانه هو تعالى عن ما يشركون وهر الفساد في البر والبحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ظهر الفساد في الذي oleh Kyrgyi călering itu melayat Christmas itu mereka ada kavis kânet kânsesai dia terima kasih tanya mengirim seorang فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذِ يَصَّدَّعُونَ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 ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبرك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموه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 ويجعله كسفا فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون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 وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرهون فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْمُ دَبِرِينَ وَمَا أَنتَ بِهَادِ الْعُمِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ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 ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير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 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهَا بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فاصبر إن وعد الله حط ولا يستخف أنك الذين لا يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا آتَاهُمْ بَأْتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ يَا قَبْرِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ Allahul Ladinhi khalq al-samaat wal-arz wa ma binahumaa fi sitta ayam, thumma stawa al-alghush, bala kum ya dunihi أفلا تتذكرون يدبر الامر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره في يوم كان بقدره من مما انا كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من الطين. ثم جعل نسله من نسلاله من ماء مهين. ثم سواه خفيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمُ ملك الْمَوْتُ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَهُ تَرَى Inna muqinun, walau shina laatina kulla nafsin huda. Walakin hakul qaul minni laamla an jahan, nama min al jin, laamla an. ما من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء Tegamalun. Inna ma yu'aminu b'ayatina. Al-ladin ida dzukiru b'haa khrusu jada. Ida dzukiru b'haa khrusu jada. Wa sabpahu b'hamd Rabbihim. Saja fajar di utara mereka, dan di selatan mereka. Di mana mereka berada, di mana mereka berada. Di mana mereka اَأَن بِمَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوُونَ لِحَاتِفَ لَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُو Dan tidaklah mereka diselamatkan dari azab yang lebih besar, kecuali mereka yang kembali. Dan orang yang tertipu dari apa وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَنكُونَ فِيهِ مَرِيَّةً لِلِقَاءِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Awalam yahdi lham kham ahlekna m yaqbilim min al qurun. Awalam yahdi lham kham ahlekna m yaqbilim min al qurun. Yamshon fi في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أو لم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين الْيَوْمَ الْفَتْحُ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمْ مِرْصَادٌ قُلْ الْيَوْمَ الْفَتْحُ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كفروا أنهم ما تضير إنهم ما بسم الله الرحمن الرحيم Yasin, Sien Walqur'an Al-Hakim Innekelemin Al-Murselein Ala Siraat Mustakim Ala Siraat Mustakim Ya Tazil Al-Aziz Ar-Rakim لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أغناطهم أغلالا فهي إلى الأذقان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 وكل شيء نحصلنه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسالون إذ أرسلنا إليهم مثنين فكذبوهما فعزنا بهالث قَالُوا إن إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا انْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ رَبُّكَ Wahai yang di bawah! Sesungguhnya Allah mengutus Rasul-Nya kepada umat manusia. Sesungguhnya Allah mengutus Rasul-Nya kepada umat manusia. تطيرنا بكم لا ان تنته لا نرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ا ان ذكرتم بل انتم قوم مسركون. ان طائركم معكم ا ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين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 لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة tetapi Allah Ta'ala, Ya Leytaumi, y علمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جرذ السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واقدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أَلَمْ يَرَوْا كَمْ قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلُّ الْمَمَاتِ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ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 sبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم, ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية له الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناهما نازل حتى عادك العرجون القديم لالشمس يبغى لها ان تدرك القمر ولليل سابقها وكل في فلك يسبحون وايه لهم ان حملنا ذريتهم في الفلك المشحون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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَيُطْعِمُنَّهُمْ مِنْ طَعَامِ पुهُمْ ۖ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يَمْنَعُونَهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا Anu taimu melalu ya sha' Allahu ataiman ina' tum illa fi zulal mu'bin. Wiyakulun meta hadal wudu inku tum sadzain. Ba ya' zurna illa ciyahtu wa'hdat تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واخدة فإذا هم جميع لدينا محضرون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 لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام طولا من رب الرحيم وأمتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني أَدَمَ أَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ مَعْدُوُمُ مُبِينٌ وَأَنِّي عَبْدُهُنِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلْتَ مِنْكُمْ جِبِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُ تَعْطِيلُونَ Hati-hi jannah mulai kau tum tuguon, islahu hari bima kau tum takfuron. Aljuma nakhdimu ala afwahim, atukalimna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 فَمَا اسْتَطَاعُوا نَضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ نَعْمِرُهُ نُكِسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ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 وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلهَتَ الَّلَّعَ الَّهُمْ لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك خولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه منه كفتا فاذا هو خصيم مبين ضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اولا مره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 Awalysal Laki yang telah mencipta langit dan bumi dengan kekuatan yang mampu mencipta seperti mereka, tetapi Dia adalah Yang Maha Kuasa. Hanya Dia yang mengatur وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والخياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا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 وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِن Izahul Qof, fiha sembuhlah shihqoh, hia terfuj. Tekaq terbeza dari al Ghyq, kala maul Qiyah fiha fuj. Saeloh, saeloh, Nabi kami nabiir. Kalaupun kita jana nabiir, fakthabna, wakulna mana nazzal Allah, wakulna mana nazzal Bualu, lakunna nasmah atau ngilu makunna fi asqab al sahir, fagterafu bidhar bim, fasohkulli asqab al sahir, innu al-ladzina إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أم اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذنولا فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النحر أَمِينَ مَا فِي السَّمَاءِ فَإِنْ الأرض فإذا هي اللَّهَ أم يَأْتِي بِالْحَقِّ في اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف أَمِنْتُمْ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا innahu biqul shay'in Adalah yang merzukum min amsa kerizbah, belanju fi gtuwur dan fuhur. A f m yamshim kibn ala wajhihi. Ahdam m yamshim sawiyah. يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَافِيدَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ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 Selama rauh zulfat, sikri atjujuhu الذين kafaruhu. Waqil, هذا الذي كنتم به, taddaun. Qul, أرأيتم إن أهلك هي ومن ما وياه الرحمن فما يجير الكافرين من عذاب حليم قل هو الرحمن آمن النبي وعليه توكلا فستعلرون من هو في ضلال مبين وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ أَندَادًا ۚ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ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 الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا خسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآباءهم كبرت كلمة تخرج كبرت كلمة تخرج من أفواههم من يقولون إلا كذبا فَلَعَنَكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِهَذَا الْقَدِيمِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا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 إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلا هل قد قلنا إذا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 وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَخْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقَى وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعِتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تقرضهم, تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذلك من آيات الله مَن يَهْدِ الله فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَن يُضِلَّ فَلَا تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ هَٰئَالَهُ وَهُمْ رُقُودُهُمْ وَنَقَلْبُهُم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِقٌ ذِرَاعُهُ بِالوَصِيدِ لو إطلعت عليهم لو ليت منهم فرارا ولم ليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعث احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها اسقطما فليهتكم برزق وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم, أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رِيَبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَطَالُبُنُ عَلَيْهِم بُنْيَانَ الرَّبِّهُمْ أَعْلَمُ بِهِم فَطَالُبُنُ عَلَيْهِم بُنْيَانَ الرَّبِّهُمْ أَعْلَمُ بِهِم قَالَ الَّذِينَ غَرَّمُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَن سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدة إما يعلمهم إلا قليل لا تَعْرِفُ مِنْهُمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا ربك إذا نسيت وقل عساي يهديني ربي وقل عساي يهديني ربي لأقرب من هذا رشدًا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما نبثوا له ضيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، وَتَلُومَ أُوْحِيَ إلَيْك مِنْ كِتَابِ رَبِّك لَا مُبَدِّلَ لَكَ لِمَآتِهِ وَلَا أَعْتَجَدَ مِنْ أَدُونِهِ مُرْتَخَدًا اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الخيات الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا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 كل مهل يشوي الوجوه بإسال شراب وسات مرتفقة.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 يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنَ الشَّاوِرِ مِثَاقًا ذَهَبًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ مِسْكٍ وَاسْتُذْرِقَت متكئين فيها على الأراك نعم الثواب وحسنات مرتفاة واتضرب لهم مثل الرجلين جعلنا بأحدهما جنتين من نعمنا وحففناهما وحففناهما بنخلين وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا سَرَابًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْكُلَهَا وَلَمْ تَغْلُبْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ نا أكتر منها كما له وأعسر نفره ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قايمة وليرود ربي لا أجدَن خيراً لا أجدَن خيراً منها مخلَّفاً من قال له صافرُه وهو يحَارُه أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من ترابي ثم ثم من نطفة، ثم من نطفة، ثم سواك رجل، لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولو اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لاكم ولا إلا بالله إن تراني أنا أقل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 فَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى هَوَاهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ له مِنْ عِندِ اللَّهِ مِنْ عَدُوٍّ إِلَّا اللَّهُ وَمَا كَانَ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 فاختلط به نبات الأرض فأصبق هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتديرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عنهم ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادل منهم أخذا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة Balzamtu malla najalakum mawida, wa uzi al kitab, fatar al mukrimin mushfiqin min ma'fini, wa yakoolun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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عِنْ أَمْرِ رَبٍ أَفَتَتَّقِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْمِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُلُّ Bi asal al-‘izzal mina badala, ma ashahthuhu khulq al-samawati wa al-‘aruzi, walla khulq anfusih, walla khulq anfusih, walla kun tu muttaqil al-mu‘izzilin al زعمت فدعهم فدعهم فلم يستجيبوا لهم وجعل بينهمه بطا ورأى المجربون أن رفضن أنه مواقعها ولم يجدوا عنها مصريفا.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 ويستغفرو ربهم إلا أنتيهم سنة الأولين، إلا أنتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قولاً، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وواثرين. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوه آياتي وما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 وَاِن تَدَعْهُمْ الى الْمُدَافَّلِي لَنْ يَهْتَدُوا فَلَنْ يَهْتَدُوا اِذَنْ ابدَا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحْمَنُ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الرَّحْمَنُ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ فَلَهُمْ مَوْعِدُ الْمَيْتُ مِعَ دُونِهِ مَوْعِدًا وَتَلْكَ الْقُرآنُ لَكْنَّهُمْ لَمْ مَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ Ablu ramaj mangal حتى بلغ مجمع البحرين أو أمضي حُبَابا، حتى بلغ مجمع البحرين أو أمضي حُبَابا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا قوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. الَمَّا جَاوَزْنَا عَلَى نَفَتَاهُ آتَيْنَا غَدَاءَهَا أَنَا عَلَقٌ مِنْ مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْقَوْمَ وَمَا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 أَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ هُدًى قَالَ إنك تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صافرا قال ستجدني أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أقرث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا كبا في السفينة خرقتها قال خرقتها لتغرق لها لقد جئت شيئا إن را قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا ان طلقا حتى اذا لقي اغلاما فقتله قال قتلت نفسا زكيه بغير نفس لم تذق شيئا نکرا قال الم اقل لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاخبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا قرية نستطع ما أهل قرية نستطع ما أهلها فأبو أي ضيفه ما فوجد فوجد فيها جدا وهي يريد أي قط فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجره قال هذا في ربك بيني وبينك سأنبئك بتويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن نعبها وكان وراء Wakahna warahuhu Maliku yauhudu kulla sifinat rasba. Wa an malghulamu fakan abuahu minaini fakhshina fakhshina hi ruhuhu ma tuhyanu ويبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رخما وأما الجدار فكان لظلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كازهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي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 وَجَذَاهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ خَمِئَتِهَا وَوَجَدَ عَيْنَهَا قَرْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ تعذب وإما tetapi jika ada orang yang berbuat salah, maka mereka akan dihukum. Tetapi jika ada orang yang berbuat baik, maka mereka akan diampuni. Tetapi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 سترا. كذلك وقد أحتنا بما لديه خذرا ثم أتبع سببا خدا إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا الخرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل فهل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوا Aja' al-bainakum wa bainahum mudhmal. A'tunizubar al-hadid. A'tunizubar al-hadid hatta. Ida sa'wa bain al-cad faini talafukh. Talafukh hatta. Ida Allah ta'ala, ia tuhni, uffrag ali qidra, fmasdaru ain, yadhrohu, wmasdaru lahul quba. Qala haa da rahmatumil Rabbil, وتركنا بعض يومئذ يوج في بعض ونفخ في الصور ونفخ في الصور فجمعناه جمع وعرضنا جهنم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أرينهم في غطاء إن عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دونه أولياء إن نا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبهكم بالأخسرين أم لا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 يَأْتِي وَرُسُلَهُ زُعًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا قَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر Yukum Yuhai, Yuhai, Ilyan nama ilahuk ilahu waqid. Faman kana yujul qaa'arabbih, fal y'amal amalan salihah, fal amalan. صالحه ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن kalau orang insan mengalaminya, albiyan, alshams dan alqamar bhusbani, alnajm dan alshajar yasjudan, alsamaa أَلَّا تَقَضَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَاهَامِ وَالْأَرْضَ وَضَعْهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَاهَامِ Walhabdu dhu al-rasf wal-rayfhan Fabiyyya laha irobikuma tukadziban Kholakal insana min salchal Kalkal fahkar Wakhal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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤل والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام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 يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو فيه شأن فبأي ألاء ربكما تكذب أهان؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُوا لا تفظوا من أبطال السماوات والأرض فافظوا فافظوا لا تفظون إلا بسرقان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم ما شواظ من ناره فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأَيِّ آلاءِ ربكما تكذبان فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنْسٌ ولا جان. فيومئذ الله يسأل عن بأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بنا وأصيب الأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين خميم آن فبأي آلاء ربكما تكذب آن وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةَ أَهَانَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ذَوَاتَ أَثْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ fahlah tengo kuning naughty hadhh for what the hell don't you advocate. fahlah tengo kuning uncomfortable وَتَكِيهِنَ عَلَى فُرُشِ بَطَائِنُهَا مِنْ أَسْتَبْرَاقِهِ وَجَنَّرَ الْجَنَّةَ إِنِ فَبِأَيِّ أَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ نَقَاصِرَ الطَّرْفِ لَمْ يَقُمْنَ إِنْسٌ بَغْلَهُمْ وَلَا جَامِنَ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا النَّيْقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَمِنْ أَيِّ آلَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَمِنْ عِنْدِهِ مَا جَنَّتَانِ بأي آلاء ربك ما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان. Fihi ma'inaan al-`aqtatan, fabi ayyalaai Rabbikum atukadziban. Fihi ma'fakhetuhu wa nukhluhu arumman, fabi كَمَا تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلهة ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبا خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال غسا فكانت هباء وَكَانَتْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَأْوَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَأْوَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ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 موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريط وكأس لَدَعُونَهَا وَلَا يُنَازِفُونَ وَفَاكِهَةً مِّمَّا يَنْتَخِرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ Wahurun gin wa k amthalillul ilmakhnuun. Wahurun gin wa k amthalillul illa qila salaman salaman wa ashabul yamine ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim ma فاكِهَةٌ كَثِيرَاتٌ لَّمْ قَطْعَتْ وَلَا مَنُوعَةٌ وَفُرُشٌ مَّرْفُوعَةٌ إِنَّا أَشْرَنَّهُ إِنْ شَاءَ فجعلناهن غَنَّ أَكْثَرَا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَن Surah <experiences> Al-Fatihah 121. 122. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 13. المبعوثون <تصفيق> أواف Sharibun aleih min al qamim, fasharibun shurb alhi min haza nuzuluhum yoom ad-din. Nahu khalqunakum, falamu la Aaatum takhlukonahum? Atau nahu al khalikun? Nahu kudzunah bainakum al maut, waa nahu bimasbuutin? ان نبدل امثالكم وانعشاكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاه الاولى فلهو لا تذكرون افر ايت فَأَنْتَ خَرُوفٌ هُنَا أأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَالْوَلْتُمْ Surah Al-Fatihah نَجْعَلُهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ comfortably angit mereka harus membi moż akan menggr kommt Dan kalau tidak orang Indonesia Aku terus kepadanya, tetapi mereka tidak melihatnya. Jika tidak ada orang تَأْنُسُ لَيَالِيَ تُجَاهُوَينَ إِنَّ هَذَا لَهُ وَحْقٌ اليَقِينِ فسبح بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واطع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره كان مقداره 50 الف سنة فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه بعيدا ونراه قريب يوما تكون السماء ك وتكون الجبال كالعن ولا يسأل حميم خميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذ ينب بنيه وصاخبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه Wahai فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ Sesungguhnya aku إِنَّهَا bahwa Allah لِلشَّوَى memiliki sesama أَدْبَرَ وَتَوَلَّى kecuali فَأَوْعَى إن الإنسان خلقها لوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق وَلَوْلَا لِسَهَا إِلَيْهِ وَالْمَحْرُومُونَ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ dan mereka yang berharga untuk mereka berharga. Jika mereka tidak berharga, atau apa yang berharga mereka, mereka tidak berharga. Jika mereka tidak berharga, mereka Fman ibtawa warah dzalik, faulaikohum al'adun, waladinahum li amanatihim wa wahdihim ragun, waladinahum bi shahadatihim qalaim, عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ Amal yang kafir, ibar kah muthyin, dari kanan dan kiri, ingin, ayat mungkinku semua orang, dari mereka yang masuk surga, tidaklah, لا يعلمون فلا أقسم برب المشاهق والمعارب إننا قادرون على أن نبدل خير منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويرعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سرا كأنهم إلى نصفه يوفيضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وَذَلِكَ <تصفيق> الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوْعَدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم قَاف والقرآن المجيد Al-عجibu جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعين وَعَلَيْهِمْ نَمَتْ نَقَصُ الْأَرْضِ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ خَفِيّ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيج أَفَلَمْ يَنْظُرُوا للسماء افوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فرج والارض مددناها وارضينا فيها رهاسيا وانبتنا وأن ونزلنا فيها من كل زوج بهيج تبصرته وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا فأنبتنا به جنات وحد الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأخيينا به بلدة ميتا كذلك الخروض Kذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعهده وفرعون واخوان اللوط واصحاب الايكة وقوم تبعها كلها كذب رسول فحق وعيد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 إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قريد لا يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تخير وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَّقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فبصرك اليوم خديد وقال طرينه هذا ما لدي عديد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من نام للخير معتدم جعل مع الله لا هم آخر، الذي جعل مع الله لا هم آخر، فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ظلال بعيد. تَخْتَصٌّ لدي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْعَوِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ مِنَ الْعَبِيدِ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ نَمْ هَلُمَّتِ وَقُومُوا Takulah al-Mazid, wa azlfitil-jannah untuk muttaqin, gaira baid. Haa, ada matu adon untuki awab kafir. Man khusyir man bil qiyib, تدخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم هم أشد منهم بقشا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 إلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سرا عن ذلك حش علينا يسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما تذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامي خَاصِبًا النَّاسُ أَنْ يُتْرَكَهُ أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَهَذِبِينَ أَمْ خَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُهُنَا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُهُنَا سَاهَاءَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُوُ لِقَالَ هو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرهم سيئاتهم ولا نجزيهم ولا نجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإنه جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم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 مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ كَذَابَ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ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 وقال الذين كفروا للذين آمنوا تبعوا سبيلا ولا نحمر خطاياكم وما هم بخاملين من خطاياهم ما شهيه إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقالهم مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترضون. لقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا إلا خمسين عامًا فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلك خير لكم من كواب تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقهن إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين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 Inna Allah ala kulli shayin qadir. Yuzhibu mai yashaa, wyrhamu mai yashaa. Wa ilaihi tuqulibun, wa ma. أجيزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله موالي له ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقى وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو خرقوه فأنقلوا الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتقذتهم من دون الله أوثانا مودة بينكم بوددت بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعضه ويالعل بعضكم بعضاً، وما أوكم النار وما لكم من الناصرين.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 وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَخَدْ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 قالوا اتنا إلا قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءها رسولونا اברהيم بالمشرا قالوا اننا قالوا اننا مهلكو اهل هذه القريه ان ان اهلها كانوا ظالمين قال لن أعلم بما فيها وأهله امرأته لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مَرَأَةٍ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مَرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَلَمَّا رسلنا لوطا سيئة بهم ولما أنجهات رسلنا لوطا سيئة بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تخزن إنا منجوك وأهلك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 ولقد تركنا منها آياتا بينت القوم يعقلون وإلى مدينا أخاهم شعيبا فقَالَ يَقُومُ يَعْبُدُ اللَّهَ وَرَجُوْ وَرَجُو الْيَوْمَ الْأَخِيرَ وَلَا تَعْثُوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَخُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وطارون وفرعون وها من ولقد جاءه نساء بالبينات فاستكبروا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 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أههن البيوت لبيت العنكبوت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 وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوخي إليك من الكتاب وأقم الصلاة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 إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذين أزال إلينا وأزال إليكن وأزال إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له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 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ وَمَا كُنَّتْ تَتْلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُضُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَرْتَ بَلْ بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون وقالوا لولا قل إنما الآيات عيادة الله وإنما أنا نذير مبين أَوَلَمْ يَكْفِيهم أنَّهَا أَنزَلَ عليك الكتاب يُتلى عليك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 أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى اللجاء الا ياتي انه بغته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لما محيطه بالكافرين وان جهنم لما يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْطِهِمْ وَمِنْ تَخْطِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُوا ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِنَّ يَا يَعْبُدُونَ كُلُّ نَفْسٍ هَذِهِ ٱلْمَوْتُ كُلُّ نَفْسٍ Rajul, والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن من الجنة من الجنة غرف تجري مياه تحتها الأنهار خالدين فيها. مع ما أجروا العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من هدا أبت لا تُخمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئلا سألتهم من خلق السماوات والأرض وسقرا الشمس والقمر لا يقولن الله لا يقولن الله فأنا يؤفكون Allah yabasut rizqa liman yashau min abadih wa yakadiru lah Inna Allah bikul şeyin alihim Walain sallatahum man nazzal min azsemاء الأرض من بعد موتها، فأخِيَ به الأرض من بعد موتها، لا يقولون الله. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة والدنيا إلا له. وإن الدار الآخرة لهي الخيوان لو له كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم فإذا فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَن جعلنا حرا من آمن ويتخطف الناس من خولهم أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ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 هم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدئهم سبلنا وإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ بسم الله الرحمن الرحيم قاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا معاذين فيها يفرق كل أمر خكيم Amra'an min riadina inna kunna murusilin Amra'an min riadina inna kunna murusilin Rahmata'an min Rabbika inna huo al-Alim Amra'an min رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُقِنِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِهِ وَيُمِيتِ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 Rabba nakshif anna al-razaab inna mu'minun Anna lahum al-dhikra waqad jahaa hum rasulun mubin Thum tawalau anhu waqaloo mu'alamun Inna kasif al-Adab kuliilan inna kum gaidon. Yawman abtish al-batish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 وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هِي آتِيكُهَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُوهُونَ فَدَعَى رَبَّهُ أَنَّ هَا أُولَئِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِهِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ جواد مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَىٰ مِن جَنَّةٍ وَعُيُونٍ وَزَرْعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ونعمتها كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوم آخرين فما بكت عليهم السماوات والأرض وما كانوا وما كانوا منظرين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 Aku bimunshirin, faktu babainaikuatum sadiqin. Aku yang baik, ataumu berbagi, dan yang dari mereka yang أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لعبيين ما خلقناهم إلا بالحق ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون.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 إِلَّا مَنْ رَخِمَ اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّخِيمُ إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْأَثِيمُ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كغلي الخميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجقيم ثم صبوا فوق رأسه من غذاب الخميم ذق إنك أنهات العزيز الكريم Inna haza ma kun tun bihi tamta roon Inna al muttaqin fi makamin amin Fi jannatin wa وَإِسْطَبْرَتٍ مُتَقَابِلِينَ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِخُورٍ نَّاعِمٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَ التَّرَاءُلاَ وَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَأَضَلَّ مَن رَّبِّكَ كَذَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَرَتْقِب إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ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 ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الخمار يحمل أسفاراً Bismithal al-Qomil الذين كذبوا بآيات Allah, وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوهُ إِنَّ زَعْمَتُمْ أَنَّكُمْ أُولِيَاءَ إِنَّ زَعْمَتُمْ أَنَّكُمْ أُولِيَاءَ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 فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيِّعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعِلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوُتُ جَارَةً أَوْ لَهُ وَنِعْفَضُ وَإِذَا رَأَوُتُ جَارَةً أَوْ لَهُ وَنِعْفَضُ إلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ ما أهدى الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم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 لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر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 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارتها تواجيكم من عذاب أليم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 يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جناتا تجري مياه تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتحا قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا Sara Allah, kmaqal Aisy bin Umar yamal al Hawariin, kmaqal Aisy bin Umar yamal al Hawariin, man asari ila Allah. kita adalah Allah dan beriakit oleh kata-kata dari kata-kata Israel dan beriakit oleh kata-kata dan beriakit oleh فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْخًا مُّبِيْنَا لِيغْفِرْ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرْكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا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 ليدخل المؤمنين والمؤمنات جناتا تجري مياه تحتها الأنهار مياه تحتها الأنهار خالدين فيها. وَيُكَفِّرَ عِنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَالْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ ٱللَّهَ ٱنِّى بِٱللَّهِ ظَنَّءُ ٱلسُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ ٱلسُّوءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لهم جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّ Rasul Nya, Ksahidu, Mubashiru, Nazzirah, Lituaminu Billahi, Warasulih, Watuazhu, Watuwtiru, Watusabphu, Watusabphu Bukratu, Waasila.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 إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم, وظننتم ظن السوء وكوانتم قوما بورا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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذًا طَالَقْتُم إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا تَذَرُونَنَا نَتْبَعُكُمْ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 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأسا شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا خسنا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 ويطع الله ورسوله يدخله جنات تجري, تجري من تختها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأزال السكينة فأزال السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وَمَغَانِمَ menggantikan يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ dikongkannya dan Allah اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا dan لَكُمْ Allah menggantikan banyak yang akan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 وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّهُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِهَا قَبَلْ ولا تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم وأيديكم عنهم هذه بطن مكة منها بعد أن أظفركم عليهم وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا